ما ز ا و ى البصر وما ط ر ى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتمها أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل الله بها من سلطان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 م ا ك في في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين يؤمنون لا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 م و ن امهاتكم فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى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 وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اغلم واقوى والمؤتفك تاهوى فغشاها ما غشا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 أ ف م ن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا